رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا إذا تلاقوا تصافحوا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال من تمام تحياتكم المصافحة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى المصافحة تزيد في الود